بوك تو آرو ستة ستة جادة بدم مريو ورايدم القراءة والكتابة القراءة والكتابة نينو جادة بطانم أنا أقرأ أنا أقرأ నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను.అన అక్రా హర్ఫన్.అన అక్రా హర్ఫన్.నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను.అన అక్రా కలిమతన్.అన అక్రా కలిమ.నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను.అన అక్రా జుమ్ల.అన అక్రా జుమ్ల. నేను ఒక లేఖని చదువుతాను. انا اقرا خطابا. انا اقرا خطابا. నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను. انا اقرا كتابا. انا اقرا كتابا. నేను చదువుతాను. انا اقرا. انا اقرا. نُوُ چَدُو أنت تقرأ أنت تقرئين أنت تقرأ أنت تقرئين أَتَنُ چَدُبْتَاد هو يقرأ هو يقرأ نِينُ وَرَاسْتَانُ أنا أكتب أنا أكتب نينوكا اكشرا ني راستانو اكتب حرفا اكتب حرفا نينوكا پادا ني راستانو اكتب كلمه اكتب كلمه نينوكا باقيا ني راستانو اكتب جمله اكتب جمله نِينُو وكا وُتتاراني راستانو أكتُبُ خِطابًا أكتُبُ خِطابًا نِينُو وكا بُستكاني راستانو أكتب كتاباً, أكتُبُ كِتابًا أكتُبُ كِتابًا نِينُو راستانو أنا أكتُبُ أنا أكتُبُ, أكتب نُوفُوراي أنت تكتب أنت تكتبين أنت تكتب أنت تكتبين أتنوا راستادو هو يكتب هو يكتب